بسم الله قال رحمه الله قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء الآية اختلفوا في سبب نزول هذه الآية فقال قوم نزلت في أهل بئر معونة وهم سبعون رجلا من القراء ظلمهم أولئك الذين أرسلوا إليهم معلمين مدرسين مرشدين ولكن أولئك كانوا أرادوا الغدرة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلهم رسول الله بطلب من أولئك أنهم يريدونهم يعلمونهم دين الله جل وعلا فأرسل الغراء والغراء هم العلماء أنا ذاك يسمون بالغراء فأرسلهم لهذا الغرض لتعليم الناس وتفقيه الناس دين الله ولا زالت هذه السنة جارية عند أهل السنة يرسلون الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى إلى مناطق شتى يعلمون الناس دين الله جل وعلا فمنهم من يقبل الدعوة ومنهم من لا يوفق لهذا الخير فيحارب هذا الخير كما فعل أولئك الفجر في صعده حاربوا هذا الخير وكان بين أظهرهم القراء وبين أظهرهم العلماء وبين أظهرهم التوحيد والخير كله أبوا إلا حرب هذا الخير وحلموا الآن خيرا كثيرا بلدهم بلد دمار الآن لا دين ولا دنيا بقي لهم في تلك البلاد والله لا دين ولا دنيا حتى يعني الدنيا التي من أجلها قاموا ما وجدوها الآن والدين والخير ضعف عندهم ضعف عندهم جدا في تلك البلاد وليس معنى ذلك أنهم لا دين أي أنهم كفار أعني فقدوا ذلك الخير الذي كان بين أظهرهم وكانوا ينهلون منه يستفيدون منه وينعمون به فحاربوه أعني الرافض الأشرار وإلا أهل دماج أهل الخير فإنهم آووا ذلك الخير ما حاربوه آووا ولكن هؤلاء الرافض الحسد حسد أولئك الطيبين حسد أهل السنة عن الخير الذي كان في تلك البلاد فالقراء قتلهم دمار على البلاد والعباد قتل القراء والعلماء دمار على البلاد وعلى العباد فإن الله يغضب لهم لأنهم أونياؤه والله يقول من عادني وليا فقد آذنته بالحرب والذي يعتدي على أونيائنا وذرتهم بعد الأنبياء العلماء قال فقال قوم نزلت في أهل بئر معونة وهم سبعون رجلا من القراء بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بئر معونة في صفر سنة أربع من الهجرة على رأس أربعة أشهر من أحد ليعلم الناس, الناس القرآن والعلمة أميرهم المنذر بن عمر فقتلهم عامر بن الطفين، فوجد رسول الله صلى الله عليه فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وجدا شديدا، أي حزنا شديدا. مصدر وجد الوجد والوجدان. ويشير معنى وجد شيء يأتي بمعنى وجد الشيء إذا وقف عليه وجدته، أي وجدته ووقفت عليه. ودركته ويأتي مع الحزن فيكون مصدر وجده إذا كانوا مع الحزن وجدا ووجد وجدا شديدا أي حزنا شديدا وأما إذا كان وجده الذي هو من العثور على الشيء فالوجدان مصدره الوجدان وأما هنا فهو بمعنى الحزن فوجد رسول الله حزن عليهم حزنا شديدا فلذلك قال وجدا شديدا أي حزنا شديدا ومصدر وجد بمعنى الحزن الوجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وجدا شديدا وقلت شهرا في الصلوات كلها يدعو على جماعة من تلك القبائل باللعن والسنين فنزلت ليس لك من الأمر شيء والحديث الصحيح إلا أنه معل أعله الحافظ رحمه الله تعالى ورأى أن هذا لا يناسب أن يكون سببا من أسباب نزول هذه الآية فإنه كما جاء في هذا الحديث كانت في صفر سنة أربع من الهجر على, أربع على رأس أربع أشهر أو أربع أشهر من أحد وهذه الآيات نزلت بأحد ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فهذه الآية نزلت في أحد ولم تنزل في شاني أصحاب بإرمعونة وإنما نزلت في الأحد فلذلك استشكل الحافظ رحمه الله هذا السبب ثم قال وظهر لي أنهم عل أنهم عل وإنما السبب الصحيح ما سيأتي أما هذا السبب وهو معل لأنه استشكل كما قال فهذه الآية نزلت في بدر ولم تنزل في أهل بير معونة فأهل بير معونة قصة أهل بير معونة كانت متأخرة على أحد هذه الآية نزلت في أحد قصة بير معونة أو أهل بير معونة كانت متأخرة عن أحد بأربعة أشهر بأربعة أشهر قال ذلك رجح رحمه الله أن هذا السبب إنما هو في أحد وليس في أصحاب بير معونة فذكره في أصحاب بيرمعونة معنى ولكن قال ممكن أن يجمع بين السببين فيكون الآية في هذا وهذا نزلت لكن تأخر نزولها حتى حصلت هذه القصة لأصحاب بيرمعونة لأولئك الصحابة السبعين الرجل من القراء ومن الحفاظ ومن العلماء فيكون تأخر السبب فنزل في هذا وفي هذا لكن تأخر عن أحد بعد أربع أشهر نزل ويقول المقصود به الأمر الأول والأمر الثاني الأمر الأول سيأتي معنا في سبب نزول أنه في أحد والسبب الثاني هذا أنه في أصحاب بيرمعون ولا بأس أن تتعدد الآية يكون النازل واحدا والأسباب أكثر أكثر من سبب وإلا الحافظ يعله قال وظهر لي أنه معل ثم أراد أن يجمع بينهما على صحة أقوى فيجمع بينهما أن هذه الآية تأخرت لأن حصلت هذه القصة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي شأنها ما سمعته والله أعلم ذكر ذلك شيخنا رحمه الله في أسباب النزول قال رحمه الله فنزلت ليس لك من الأمر شيء ما يعراب شيء بمبل ها اسم ليس مؤخر أحسنت وخبرها لك أحسنت ليس لك شيء من الأمر ومن الأمر ما يعرابه ليس لك شيء من الأمر ثم قدم من الأمر ها تعلق بيش ليس فعل جامد والفعل الجامد لا يتعلق به الجار المجرور عند كثير من النحاء. عند من فضل كيف صفة صفة لشيء؟ لي. طيب عبد الفتاح يقول صفة الفتاح صح؟ ها عند من يخالف عبد الفتاح جون صفة لشيء؟ وإلى النحاء وانت من تنحوي؟ ما ترى بأن وصفها ترى ماذا أن جماعة الصومنيون عندك بدل. بدل يقول عند من محذوفة أحلتنا على على مبام عبداللطيف تعلق محذوف حال على القاعدة المعلومة أصله صفة والصفة إذا قدمت على الموصوف وعرفت حالا أحسنتم أصله صفة لشيء لكن قدم على الموصوف ومن القواعد النحوية أن الصفة إذا قدمت على الموصوف عربت حالا جاء راكبا رجل وأصله جاء رجل راكب فإذا قدمت الصفة نصبتها على الحالية من هذه النكرة هذه من سوقات اتيان الحال من النكرة أحسنت وعبد الفتاح جاء باعتبار الأصل ونسي القاعدة أن الصفة إذا تقدمت على مصوف تعرب حالا قال رحمه الله أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن اسماعيل مطنية محمد بن اسماعيل ومن هو ابو عبد الله نعم ومن هو هذا مشهور بيشه محمد نسمعنا إيش؟ البخاري أحسن له أشهر بالبخاري بالنسبة أحسن تبارك ماوهي؟ قال أخبرنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك ما كنيته؟ ما كنيته؟ أممم عادل أبو عبد الرحمن أحسنته. من القائل وطارت الصحف في الأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قليل ولا تدري بما تقع فضل عبد الله المبارك رحمه الله تعالى له شعر جميل جدا من القائل عندك يا أخي من سامع عندك عندك, عندك سأله مستجعع سامي ما كانوا منتبهين. نسيت الذي أريده. وأنا الآن في الصحارة سنرجع إليه. قال أخبرنا محمد بن يوسف. قال أخبرنا محمد بن سمعيل. قال أخبرنا حبان بن موسى. قال أخبرنا عبد الله بن المبارك. قال أخبرنا معمر بن راشد. عن الزهر قال حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الرقعة الأخيرة من الفجر قال اللهم, اللهم العن فلانا وفلانا وفلان سيأتي تسمية هؤلاء وذكر أسمائهم الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله لأن الله علم أنهم سيصلح حالهم ويحسنوا إسلامهم فقال له ليس لكم من الأمر شيء هؤلاء سيتوبون ويستقيمون على دين الله جل وعلا اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله تعالى ليس لكم من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وقال قوم نزلت يوم أحد أخبرنا إسماعيل ابن عبد القاهر وهذا هو المشهور أنها نزلت في أحد ونزلت أيضا في هؤلاء الذين كان يدعو عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ثابت أيضا قال قوم نزلت يوم أحد أخبرنا إسماعيل ابن عبد القاهر وأخبرنا عبد الغفار عبد الغافر ابن محمد قال اخبرنا محمد بن عيسى الجنودي قال اخبرنا الجنودي الجنودي قال اخبرنا ابراهيم بن محمد بن سفيان قال اخبرنا مسلم بن حجاج قال اخبرنا عبد الله بن مسلمه ابن قعنب قال اخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس محمد بن سلمة من اثبت الناس في ثابت عن أنس رضي الله عنه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسلت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله عز وجل صحيح أن هذا شيء يحزن أنك تدعوهم يا قوم ما لي إلى النجاة؟ وتدعونني إلى النار هذا شيء يحزن ولا شك أن الشخص يدعوهم إلى الخير ثم هم يؤذونه بضرب أو شتم أو غير ذلك من نسائل الأذى فهذا يجد بنفسه الداعي لله الله سبحانه وتعالى ولكن مع ذلك يصبر يصبر لعل الله يخرج من أصلابه من يعبد الله لا يشرك به شيئا ومن يحب السنة من يحب السنة ويقبل على الاستقام وعلى الخير من أهل الإسلام فالدعوة تحتاج إلى الصبر فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم شج رأسه وقسرت رباعيته فآذاه المشركون أدية وهو يتسلى رحم الله أخي موسى لقد أودي بأكثر من هذا فصبر فالشخص يتسلى بمن سبقه من الصالحين ممن أودي في الله أكثر مما أودي يتسلى بهم فإن هذا مما, يخلف مما يخفف عليك التسليه بمن تقدم من الصالحين ومن حصل لهم من الأذى أكثر منك فهذا يخفف عليك لشك وهذه سنة رسول الله التي أرشد إليها عند اشتداد الأذى أنه يتسل بمن تقدم ومن مضى من الصالحين وما حصل لهم وكان يذكرهم بذلك وسلي نفسه وسلي أصحابه والله لا يتم أن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت فإنه يؤتب الرجل فيحفر له الحفرة ويمشط بامشاط الحديد، ما يصده ذلك عن دينه والله ليلتمنى الله الحديث اختصرناه وإن من مقصود الإشار هذا الأمر وهو التسليم من مضى ومن أوذي قبلك في الله سبحانه وتعالى أكثر مما أوذيته فإن هذا الشخص أو فإن هذا الطريق لا يسلكه أحد أو لا يسلكه سالك إلا ويؤذى فيه ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي فلا شك أن العداء سيحصل له والأذاء سيحصل له والله سبحانه وتعالى كم آية في القرآن وهو يخبر عن ابتلاء وأنه لا يتم إيمان عبد ويقوم الإيمان عبد إلا بالابتلاء ألف لامين أحسب الناس أن يتركوا ويغونوا آمنا وهم لا يفتنون الآيات فلا شك أن الفتنة تحصل والآية الفتنة تحصل والأذى يحصل ويحتاج إلى صبر على هذا الطريق حتى يصل الشخص حتى يصل الشخص إلى الهدف الذي يريده ويرجوه وهو الفوز بالجنة ورضى الله سبحانه وتعالى قبل ذلك فهذا رسول الله يصلث الدم عنه ويقول كيف يبلغ هؤلاء شجر رأس نبيهم كسروا رباعية وآذوا لا يعلم بها أن الله سبحانه وتعالى فإنهم اضطرواه إلى يدعوا يدعوا عليهم مع ما تعلمون من حلمه وصبره عليه الصلاة والسلام لكن هؤلاء ألجأوه إلى الدعاء عليهم ثم ترك بعد ذلك تركه ويدعو لهم لما قال له ليس لك من الأمر الشيء ربه بعد ذلك قال كيف يفلح قوم شج رأس نبيهم وكسر رباعيته وهو يدعوهم إلى الله عز وجل فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء وهذا استبعاد في قوله, في قوله عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم شج رأس نبيهم كسر رباعيته فرسل الله كأنه أن يفلح هؤلاء لما صنعوه به عليه الصلاة والسلام والآية فيها خلاف ما في الحديث فيها تقريب لما استبعده رسول الله صلى الله عليه وسلم واستطمع في إسلامهم أو إطمع في إسلامهم كما قال ذلك بعض أهن العلم فقال الحديث فيه استبعاد من النبي عليه الصلاة والسلام والآية فيها تقريب لما استبعده عليه الصلاة والسلام وأن هذا سيحصل للإستبعدته قال القرطبي قال علماؤنا قوله عليه الصلاة والسلام لا يفعل قوم من حديث استبعاد لتوفيق الله من لتوفيق الله من فعل ذلك به وقول ليس لك من الأمر شيء تقريب لما استبعده وإطماء في إسلامهم ولما أطمع في ذلك قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون اللهم اغفر لقوم فإنهم فإنهم لا يعلم فلما أطمع أطمعه الله في إسلامهم مباشرة اللهم اغفر لي غوم فإنهم لا يعلم فعلى هذا يخونا السفيد من هذه الآية وهذه الحادثة أن الشخص لا يأس من هداية الناس فإن الهداية بيد الله فكم من عات شارد عن الله سبحانه وتعالى هداه الله وربما قد دخلك يأس داخلك اليأس من هداية هذا المدبر فإذا به يهتد يصير خير منك ويصير أفضل منك في استقامته ودينه وصلاحه ورعيه وخوفه من الله جل وعلا خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه فيصير أفضل منك في الاستقامة فلا تيأس من أحد أدعو الله سبحانه وتعالى ليهدي أهل الإسلام ولا تثريب عليك إذا أذاك أحد أذية لا تطيقها وظلمك أنك تدعو عليه واتقي دعوة المظلوم هذا موحران ولكن الشخص يعوذ نفس الصبر فإن هذه الحادثة وهذا سبب سبب النزول يعلم الدعاة الله سبحانه وتعالى أن يصبره ولا يأسوا من الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمه ربه, ربه هذا الأمر فلذلك لما جاءه ملك الجبال يريد أن يطبق عليه من أخشبين قال لا لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك بالله شيئا فنعم يعود نفس الشخص على الصبر ولا يتحامق الحماقة في الدعوة ما تنفع الله الحماقة في الدعوة فشل الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وإنما يعود نفسه يأخذ استجابه ولم يستجيبه أنت الحمد لله عليك هدايتهم ليس لك من الأمر شيء إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فأمور الهداية ليست إليك هداية التوفير ليست إليك وإنما هي لله سبحانه وتعالى فدع الناس إلى الله جل وعلا فمن استجاب فالحمد لله في ميزان حسناته أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر ومن لم يستجب لك فالأجر غثبت لجرق الثبت فلا تكون مثل ذاك الذي قال بك صاحبي لما رأى درب دونه وإيقن أننا لاحقان بقيصرة فقلت لا تبكي عينك, عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر فيكون أمرك أمر الثاني لا كأمر صاحبه لا تبكي عينك نحاول ملكا نصل إلى المقصود أو نموت العذر عند الله سبحانه وتعالى أننا قمنا بما أوجب الله جل وعلا أما تريد الناس يهتدون هذا ما هو هذا ليس إليك ليس لك من الأمر شيء ولا تدعو عليهم دعو لهم هذا خير وهذا أفضل أنك تدعو لهم لعل الله يستجيب دعوتها هؤلاء الدعاء الصالحين الدعاء الصالحين فيهدي أمة من الناس قال رحمه الله فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد اللهم العن أبا سفيان اللهم العن حارث بن هشام اللهم العن صفوان بن أمية فنزلت ليس لك من الأمر شيء فأسلموا وحسن إسلامهم فذكر أبا سفيان ما أدري فين هذا الذي نعرفه أنه ذكر سهيل بن عمر عن هشام الحارث بن هشام سهيل بن عمر صفوان بن أمية أنا أتفضل ما عندكم أبو سفيان؟ ما عندكم أبو سفيان؟ طيب يقول أبو عبد الرحمن ما عندهم أبو سفيان؟ عندكم الحارث وصفوان، هم ما أدري أبو سفيان هل تعرفون رواية فيها ذكر أبو سفيان؟ اللهم العنب أبو سفيان الرواية التي هي معنومة فيها ذكر سهيل بن عمر والحارث من شام وصفوان بن وكلهم حسن إسلامهم. كلهم أسلموها أولي الثلاثة الذين دعا عليهم رسول الله أسلموا وحسن إسلامهم الله أعلم إلهنا حسن غريب يقول أخونا محمد اخرجوا ترمذي مستغرب حسن غريب غريب لعله بذكر ابن سفيان لعل القرابة من هذه الجهة انظروا لنا يا أخوان هذا الحديث قال ما يعرف هذه الجملة لما لم تعمل بعلمك لما هذه اسم استفهام وحذف حرف الجر أو قصر حذفة الألف منها ولم هذه نافية جازمة اللفظ واحد ويختلفان في المعنى الأولى اسم استفهام لما لم اسم استفهام والثانية هذه نافية حرف وليس باسم وصورتهما واحدة كما ترى والألف فذفت من لما لدخول الجار على القاعد الملائية قالها الأم قالت زوجة والدي من محارمي لا وإنما من محارم والدك فقط وأما بالنسبة لك أنت فليست أم زوجة أبيك من محارمك وإنما التي هي من محارمك زوجة أبيك وما كان من نسلها من الأبناء إخوة لك وأما بالنسبة لأمها فلا فهي أجنبية عنك وليست أجنبية عن أبيك قال بعض الناس إذا كان انغدروا حاصلا فمثل أن الله كتبني أن يرزقني ولد إذن ما فائدة الدعاء إذا كان قد قدر لي هذا الأمر فمرد على هذه الشبهة فأنت أولا ما يدريك أن الله سبحانه وتعالى قد قدر لك ولد فتحتاج إلى أن الله سبحانه وتعالى يقدر لك ولدا فإن الله قد جعل إن كان قد كتب ذلك جعل هذا الولد بسبب هذا الشيء بسبب هذه العبادة وهي عبادة الدعاء فأنت لا تعلم أن الله قد قدر لك ولدا فإذا تحتاج أن تدعو الله سبحانه وتعالى يقدر لك ولدا أن يرزقك مالا أن يكفيك شر الفتن وإلا معنى تعطيل لهذه العبادة العظيمة التي أمر الله فيها في كثير من الآيات وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي قال ربكم دعوني أستجب لكم الدعاء هو العبادة فكيف تعطل هذه العبادة بمثل هذه الحجج الشيطانية وأنه خلاص ما نحتاج إلى أن ندعو الله سبحانه وتعالى وكل شيء مقدر فأنت لا تدري ما هو الذي طاه مقدر لك فإذاً لا بد أن تعبد الله سبحانه وتعالى بهذه العباد العظيمة. وحديث سراق فيه نحو هذا الأمر وأجاب عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أي أننا نعمل في أمر أنفر أو في غير ذلك فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. وما علاقة الدعاء بالقدر الدعاء من قدر الله سبحانه وتعالى ونسى بخارج عن قدر الله جل وعلا فأنا ما نصيحتكم بعض الطلبة يتعلم النحو من المصطلح ولا يقرأوا في القرآن وبعضهم, وبعضهم لا يقرأ إلا القنين هذا خطأ فينبغل شخصا يجعل وقتا ونسيما الفجر فهو فيه بركة يراجع ومن حفظ القرآن سيتفلت عنه إن لم يقرأ وإن لم هي فهي نعمة سيحزن عليها الذي حفظ القرآن بأن يعتني به وأن يثبته كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر عن اشتداد تفلته فإنه شد تفلتا من الابل في عقلها فلمحن قال الحصري هل تنصحون استمعنا قراءته قوية جدا له الشخص قال النورين تكميل البيتين في زخره القول تزين لباطله والحق قد يعتليه سوء تعبيره تكميله تقول هذا مجاز نحن تمدحه وإن شئت قلت ذا قيء الزنابيره قد حن ومدحن وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتليه سوء تعبيره وإن هذا يشن قال حدثنا أبو السائب سلم ابن جناده قوم في قال بن وبشير عن عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله عمر بن حمزة هذا الذي في مسلم له حديث ضعيف تُقِيد عليه في السر امم في شاسر في الزوج المرأة في مسلم الحديث في مسلم فإذن من عمر بن حمزة هذا وعمر ضعيف عمر بن حمزة ضعيف له حديث مسلم تُقِيد عليه امم ثلاثة حديث مسلم ما شاء الله حسنت عن عمر بن حمزة عن سان بن عبد الله ابن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ووحد اللهم العنى فاسفيان اللهم العنى حالد من شام اللهم العنى صفوان النومي قال فنزل ليس لكم من أمري شيء أو يتوب عليهم فتاب الله عليهم فأسلمه فحسن إسلامه هذا حديث حسن قريب يستغرب من حديث عمر بن حمزة إذن أنكر عليه واستغرب من أجله عن سالم عن أبيه وكذره زهري عن سالم عن أبيه لم يعرفه محمد سمعيل من حديث عمر ابن حمزة عرفه من حديث الزهري نعم من حديث الزهري من غير ذكر هذا من غير ذكر أبي سبيان رضي الله تعالى عنه إذن الحديث لم يثبت من طريق عمر ابن حمزة استغربه الترمذي رحمه الله تعالى والثابت هم الثلاثة الذين سمعتهم إلى هنا سبحانه.